بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تنان لا تنان على خير خلق الله يسمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واصن بسنته إله ابن الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب حدي قطاع الطريق هذا الباب يشمل على حد من حدود الله عز وجل التي ثبتت بدلول الكتاب والسنة وإجناع العلماء رحمهم الله وهذا الباب مناسبته للباب الذي قبله أن حد الشرقة اعتداء على الأموال وحد الشرابة وقطع الطريق فيه اعتداء على الأموال واعتداء على الدماء والأنفس واعتداء على الأعراض واعتداء على أمن الناس وذلك بتخويص السبب فإن أن تكون المناسبة خاص مع خاص لأن ننظر إلى أن حد الشرق اعتداء على الأموال وقطع الطريق الغالب فيه طلب المال فما سبعا يذكر الحد الأكبر بعد الحد الأسر لأن الحرابة أكبر من السرقة وإن معنى وقال إن حد الحرابة أشمل فيصبح عاما بعد خاص فيصبح حد الحرابة عاما بعد خاص الخاصة السرقة وهي اعتداء على الأموال وقبلها جنيمة الزنا والقلح وغيرها من الاعتداءات فبعد أن بينا الحدود الخاصة بالأموال بالسرقة وبالعقل الجناية على العاقل كحد الخمر والجناية على الأعراض منقلف ويحد الزنا شرع في الحد الذي يجنع أكثر من حد وأكثر من عقوبة وهو قبع الطريق او ما يسمى بحد الخرابة وكلت في المناسبتين الصحيحة ولا شك أنه من دقة مصنف رحمه الله أن يذكر حد الحرابة بعد الحدود الخاصة ومن دقتها أن يرائي المناسبة بين حد السرقة في الجناية عن وحد قطع الطريق اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في هذا الباب منهم من يقول باب حد قطع الطريق وقطاع الطريق ومنهم من يقول باب الحرابة والخرابة مأخذة من الحرب وهي ضد السلم ومن عدر بالخرابة رأى أمس الكتاب وتأبد مع الكتاب لأن الله تعالى قال إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسيله ويسعون في الأرض فسابع فوصفهم بكونهم المحاربين ولأن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون إلا وفيها صفة محاربة لجماعة المسلمين وأفرادهم والخروج عليهم في دماء فيه خوف وضرر وأذية وليس المراضي به خروج البغاك وإنما لا تكون جرينة إلا إذا اجتملت على صورة مخصوصة وهما سنذكروا إن شاء الله من الشروط المعتبرة لكي نحكم لانها جريمه خراب فالذين عبروا بالخرابه راى اولئك بالقران والذين عبروا بقطع الطريق راى رؤلبا و لوط عليه السلام قوم قال تقعون السبيله وتاتون في ناديكم المنكر فكانت كلمه صحيح ولكن التعبير بالخرابه فيه نوع من العموم وذلك إذا قمنا إن الخرابة لا تختف بخارج المدن ويمكن أن تقع الخرابة داخل المدن في الجرائم المنظمة والعصابات المنظمة او حتى الاعتداء الفردي المسلح الذي يكون جهارا وتخويفا للناس علامية كما سيأتي والصحيح من أقوال العلماء رحمه الله أن الحراب لا تختص بالصحراء ولا تختص بالبحر كما في قرصمة في البحار ولكنها يمكن أن تكون داخل المدن وهذا تتركب عليه مسائل لأن عقوبة الحراب عقوبة قوية حتى ولو سامح أهل الشقوق فإنها لا تسقط ومنصد الإمام والسلطان ينثب حكمها وينزل العقوبة ولو سامح أهل الحقوق وحينئذ أي شيء تعطي حق الشرابة فهو أمر عظيم وليس من السهولة بمكان الحكم على أي جديد أو أي جماعة أو أي أفراد بأنهم محاربون لله ورسول ومن هنا وضع العلماء الضواب فالتعديل بالشرابة فيه شمولية وعموم أكثر من التعديل بقطع الطريق لأن التأذير بقطع الطريق يشعر بأن الحد متعيب بالاعتداء في الصحراء دون المصر ودون المدن وهذا مرهب بعض العلماء رحمهم الله على تفصيل عندهم ما هو ضابط المدن ومتى يكون تكون الجناية داخل المدن ولو كانت مسلحة ليست حرابة ومنهم من يفسر في هذا ومنهم من يطلق الشاهد عندنا أن من عبر بالشرابة يمتاز بأمرين فيه ميزة ثانية الميزة الأولى مراعاة لفظ القرآن والثانية أنه أسهل وأعمل إذ لا يسعد باختصاص العقوبة والحد بالجناية الصحراء دون البنيان يقول رحمه الله باب حبي الحد تقدم معنا تعريفه لغه نص صلاحا كانت هذه وان هذه ان هذا المصطلح يطلق على العقوبات المقدره شرعا ومن هنا لما كانت الشرابه مقدره من الله عز وجل وجاءا فيها القتل عقوبه وجاءا فيها مع القتل الصمت للمقتول الى للجاني والمقتول للجاني وجعل فيها قطع اليد من خلاف وجعل فيها النفي من الأرض وكلها عقوبات حددها الشرع وعينها وقصدها ومن هنا وصفت بكونها حدا وقطع جنق القاطع وأصوى القطع قالوا إن الناس يسافرون ويخرجون إلى في السفر قاصدين المدن وقاصدين أماكن مخصوصة فإذا حصلت الشرابة قطع المحارب عليهم سفرهم وقطع عليهم طريقهم فوصفت بكونها قطعا للطريق وقطعا للسديل والطريق سنية بذلك لأن الناس تطرقه بالنعال أو الصعبية طرق الناس لا طرق النعال إنسان إذا شلكه والطريق والسديل معناهما واحد وقيل السبيل للمعنويات والطريق للمحسوسات وإن كان قد جاء في القرآن وتقطعون السبيل وهذا يدل على أنه يطلق على المعنويات كما يطلق على المحسوسات كما يطلق على المعنويات قال تعالى في إطلاقي على المعنويات إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ يعني السبيل الخير والشر الهمناه إِنَّا سَاسرًا وإِنَّا تَفُورًا وهذا من إطلاق السبيل اكلاقا مأنويا وقوله رحمه الله بقطاع الطريق أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والنسائل التي تتعلق بحب قطع الطريق وما جعله الله من عقوبة لهذه الجريمة والأصل في ذلك كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أنزل آية آيتي المائدة وهي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعون في الأرض فشادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أيهم من الأرض ذلك لهم خجل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم هذه الآيتان هاتان الآيتان نجلتا في إثباث عقوبة الشرابة وإثقاط عقوبة الشرابة فالآية الأولى إثباث لعقوبة المخاربين وقطاع القرق والآية الثانية في إثقاط الحد عنهم وذلك بتوبتهم قبل القدرة عليهم فبهم الله سبحانه وتعالى شرعية هذا الحد وسيأتي إن شاء الله هل الآية للتخير يقتل أو يصلب أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض هل أو هنا للتخير وأن الأمر راجع للإيمان والوالي ينظر الأفلح أم أن أرض هنا للتنميع على حسب الجرائم التي تقطع من هؤلاء الذين اعتدوا على سدر المسلمين فقطروها وأخافوها ومنعوا الناس من مصادحهم وأرأبوا الناس وأدخلوا الخوف عليهم هذه عقودة تختلف باختلاف جوائلهم فيكون القتل لمن قتل والصلب لمن قتل وصرب على تصليل سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى في موضعه أنا دليل السنة فإن المدينة صلى الله عليه وسلم صحى عنه الصحيحين حبيث عمس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أناسا من عكل أو عرينة قد من مدينة فاجتووها يعني أصابهم الجواء والجواء نوع من الأمراض يأتي الإنسان عند اختلاف الطعام عليه واختلاف المكان والبيئة فأصابهم الجواء فقال فاجتعوا النبينا فشكروا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فأمرهم أن يلحقوا بإذل الصدقة فخرجوا إلى إذل الصدقة فلما صحروا والعياذ بالله ووجدوا العافية قتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الإذل فجاء الصارخ في أمرهم إلى النبينا لما غابت الشمس حتى أتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فقطعت أيديهم ونردهم من الخلاف وسمرت أعين أمر بالمسامير فأثنيت بالنار فقطعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم احمر أعينهم بالمسامير من النار والعياذ بالله وهذا هو الصحيح انهم فعلوا ذلك بالراعي وانهم سمر سمروا عين الراعي فسمروا النبي صلى الله اعينهم وهذا هو الصحيح والرواية هذا الصحيح ثم تريكو في الحرة وهي منشرار المدينة المدينة مع حرتان والظاهر انها حرة الوبرة وهي الاقرب الى مفتد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الاقرب لتنفيذ الحد فيها فتركوا بالحرة يستسقون فلا يشقون حتى هلكم قال الراوي فلا قد رأيت عن أمس الله قد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفنه من شدة العطش وهذه هي الشريعة التي وضعت الحزم في موضعه ووضعت الرزق في موضع والرحمة في موضعها وحينئذ أعطت الناس شقوقا هذه سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثلت حد الحرابة كما أثبتنا القرآن واختلف العلماء رحمهم الله هل نزول الآية في النائدة سببه هذه القصة من أهل العلم رحمهم الله من قال إن سبب نزول هذه الآية قصة العرميين وحينئذ تكون نازلة في قوم خاصين وينظر إلى عمام لفظها لأن اللفظ عام إنما جزاء الذين يحاربون وهذا فيه عمو على ذلك تكون ناجلة في المسلمين قيل انهم وهذا احد الاوتو فتصبح ناجلة في اهل الردة وهو الوجه الثاني في سبيل نزول الآية وقيل انهم كانوا عن الإسلام ولكنهم والعياذ بالله بطروا النعنة وكفروا نعنة الله عز وجل عليهم وقابل معروفة بالإساءة فتكون حينئذ مشروعة في المسلمين ومن أهل العلم رحمه الله من قال إن الآية لن تنزل في العرميين وإنها نزلت بعد العرميين وهذا يترتب عليه أمر وهو إذا قلنا إن تسمير العين والتنفير بهم لن يكن بسبب أنهم فعلوا ذلك بالراعي فحينئذ يكون ناسخ بالنفلى وكل لها شكم خاص وهذا القول اختار جمهور العلماء اما الآية نزلت عموما والقول بأنها نزلت في العرانيين قال به أنس مالك وقتابه من دعام السدوث الإمام المشهور ومذهب الجمهور على أن الآية عامة وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها للمسلمين تشريعا لهذا الحد أن الإجناع فقد أجمع المسلمون على اعتبار عقوبة الشرابة وإن كانوا قد من هو الذي يمكن أن نصفه بكونه محاربا قاطعاً للسبيل ومن الذي لا يمكن وصفه بذلك على تصفيل سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما تيسر منه تقول رحمه الله ذا بحد قطاع الطريق في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمفاعل التي تتعلق بعقوبة قاطع الطريق <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وهم الذين يعربون للناس بالسلاح في السفراء او الجنيان فيحتسبون المال مجاهرة لا سرقه ذكر المصنف رحمه الله شرطين هامين لا بد من توفرهما لكي نحكم بجنيمه السرابه الشرط الاول التعرب من الناس بالسلاح أن يكون معهم سلاح وحينئذ يصدق عليهم أنهم حاربوا الله ورسوله والشرط الثاني أن يكون هذا الفعل منهم جهرة لا سرا وخفيا فلابد من وجود هذين الشرطين فإذا تحقق هذان الشرطان لم يلتفت إلى كون جريمته داخل المدن أو خارج المدن ولم يُلتفت لكون الزليمة صابرة من جماعات او افراد وعلى هذا فتشمل الحرابة جرائم الجماعة وجرائم الافراد وفي جرائم الجماعات تشمل العصابات وتشمل الاتفاق من الجماعة دون وجود تعصب وتوضيح ذلك ان الشرابة يمكن ان تكون بالجماعة اذا كانت قد نظمت ورتدت وخططت للاعتداء على مال او على نفس او على عرض لمسلم او على ذي حرمة كالذنمي فانهم اذا خططوا لذلك الجريمات سمى الجريمة منظمة الجريمة المنظمة تدخل فيها يدخل فيها ما لا يدخل في فعل الأسراد ولذلك يدخل في الجميع المنظمة المخطط والمنسج والمدبر فلو أن جماعة اتشمعوا وخططوا للهجوم على جماعة من المسلمين أو على متاجر أو على أسواق او على محلات او على دور فيها اعراض وفيها حرمات لقصد قتل من فيها هذه حالة وهو قصد قتل او قصد ضرده واذيته هذه حالة او قصد الاعتداء على الاعراض كما في المجموعات اذا صارت بتنظيم متخطيط لاماكن تجمع النساء من اجل فعل الفاحشة والاعتداء على بالشكل من النساء كل هذا يستوي في من ينفذ ومن يخطط فليخط صحكم في الجماعات المنظمه بمن ينفذ بل ان الذي يدبر ويخطط قد يكون اشد جرما واعظم بلاء من الذي ينفذ حتى ان الجريمه لربما لم تقع ولم تقى إلا إذا وجد من يعرف بعض الأسرار وبعض الوسائل وبعض الطرق التي يمكن أن يتوصل به المجرم إلى جنينه ومن هنا في أصلنا الحاضر يمكن أن تلحق أنه لو اجتمعت عصادة على الهجوم على محل تجاري أو مركز تجاري داخل المدن أو في الاستراحات كما في المحطار والصحاري يحتيج مثلا إلى فك رموز بأجهزة إلكترونية أو أجهزة معقدة فجاء إنسان عنده خبرة وعنده معرفة وخطط لذلك وععانهم عليه فهو شريك الله وهو محارف وهم في الفعل هم الذين ينشدون ففي الواقع لا يستطيع أن يصلوا إلى هذه الفرمة من الدناء والأموال والأعراض لو هذا التكذير كذلك لو خان الخائن فتدخل في الجرائم المنظمة خيالة الخائن مثل أن يكون قائدا لنساء شرما من شرماك المسيحين اعتمن عليها يوصلهم إلى مكان خارج المدن فيتفق مع هذه العصابة أو مع هذه المجموعة فهذه جنينا منظمة مرتبة نذهب طائفا من العلماء أن هذه الجرائم بالجماعات المنظمة يستوي فيها المدبر والفاعل المنصف فكلهم صواء يستوي أيضا فيها العاقر من من يحمل السلاح ومن يمثل الجريمة بالفعل فاذا هجم هؤلاء بالسلاحين على محل فحمل احدهم السلاح حتى لا يتحرك احد وقام الاخر بفتش الخجانة او قام الاخر بالزينة والعياذة بالله او الاخر بربط المجني عليه او نحو ذلك من الابية فحامل الشلح لم يفعل فعل الجريمة لم يفعل الجريمة من القتل أو الشرقة ولكنه يعتبر في حكم الفاعل أيضا يدخل بهذه الجماعات العصادات المنظمة بالردء, بالردء وهو مختلف فيه العلماء والجمهور على أن الردء والخماية للعصادات المنظمة حكم حكم الجريمة نشها فلو مثلاً كانت العصابة تتكون من مجموعتين مجموعة تحرص وتكون قبل الجريمة أو تحرص بعد الجريمة ردء وحفظ بمن يفعل الجريمة فنذهب الصحيح من قوله العلماء رحمه الله أنهم يدخلون في ذلك وأنهم محاربون فذلك تكون من الجماعات غير المنظمة الجماعات غير المنظمة وهو ما يسمى بالاتفاق ويكون كثيرا ما يقع في أهل الشر لو أن شخصا خرج مع عائلته بسيارة إلى مسافر ونزل في موضع في الصحراء فيه مجموعة من الأشرار أو نزل في محطة واتفق مع مجموعة من الأشرار فجاء أحدهم ووقف في وجه هذا الرجل فإنه لم يوقف يريد أن يعتدي على عرضه جاء البقيه من أصحابه الأشرار ووقفوا معه وهجموا على هذا الرجل وأتدوا على عرضه على ذنه على ماله هذه جريمة غير منظمة وغير مرتبة لكنها في حكم الجناية الواحدة يستمعوا بتدبير وتخطيط وترتيب للهجوم وترتيب الانفرار وتغطية للجريمة بعد فعلها ودين أن يقوم بذلك الفعل اتفاقا تفق رأيهم على الشر سواء كانوا مع بعضهم أو كانوا متجانسين مروا على هؤلاء وجدوهم يضربون الرجل أو يحتدون على عرض فنزلوا وفعلوا معهم فعلتهم فهم سواء وحكموا حكم المحاربين سواء هذا بمشكل الجماعات تدخل فيها الجماعات اللي هي العصابات المنظمة كما في الأزمنة والعصور على اختلافها وتدخل فيها الجماعات غير المنظمة التي تحصل اتفاقا بالتواطع على الشر ومحدة الشر والتشوف للشر وأذية الناس والتقاص حرومات المسلمين وعدم دلاء المبالاة بها والاستخلاص بها كذلك أيضا تكون الشرابا من الفرد فكما تقع من الجماعة تقع من الفرد فلو أن رجلا أشهر سلاحه على رجل مساكل وقال له أعطني مالك أو أشهر سلاحه وأخذ ما في جيدي أو أشهر سلاحه وأخذ بضاعته من سيارته او أشهر سلاحه واعتدى على حرمة موجودة في السيارة أو اعتدى على الرجل في حرمته رجلاً كان أو مرأة أو اعتدى على الأقصال تحت تهديد السلاح فإنها خرابة إذن لا تختصت حرابة بالفرد ولا بالجماعة وإنها هي عامة شاملة لحمل السلاح تهديداً للوصول إلى ذريمة سواء كانت بالاعتداء على النفس أو على الحرمات من الأعراض أو الدماء ولو كانت إخاغة مجرد الإخاغة قال هم الذين يعرضون من الناس بالسلاح يشترط وجود السلاح في قول بعض العلماء والجمهور على أنه لا يشترط السلاح وأن العبرة بوجود الضغط والقوة والقهر وتفصيل المسألة قول ودي السلاح يسوي أن يكون قديماً أو حديثاً ففي ما حمل السلاح من المسجسات والرشيشات والقناب الودوية ونحو ذلك من المتفجرات وتلغيم الأماكن كل هذا يعتبر من الحرابة هذا من يصور حمل السلاح من في العصر الحاضر في, الأصل في الأسلحة القديمة اللي تسمى بالأسلحة البيضاء لو حمل السيوف او الخناجر أو الصواطير هذه كلها تعتبر من السلاء عند العلماء رحمه الله فلو أخاص الشديد بحمل السيوف أو حمل السكاكين أو الخناجر أو الصواطير أو شخص واحد حمل ساطورا فأرعد حافلة في سفر او دخل على محل تجاري جهرة حامل للساطور او السيف واخذ وفعل ما فعل هذا كله اعتبر شرابته يستوينكم سلاح قديما او جديدا اذا كان بدون سلاح قالوا الضرب واللكل واللكم وهذا نص عليه بعض العلماء رحمه الله وفي زماننا اذا كان يفسد بعض الـ الـ الـ بعض الأعمال الهجومية التي يخيط بها الشبل فإنه إذا كان نفسنا الضرب بيديه أو رجغيه وأرعد من في الحافلة بذلك او أرعد من في المحل التجاري بذلك وهدده وخوفه أو بالخنق خنقه كل هذا يعتبر من الشرار إذن المصنف للشرط وجود السلاح وعلى هذا الشرط إذا لم يوجد السلاح فليست بشرابه لكن من العلماء من قال السلاح هو في الحكمه وهذا المذهب أقوى وقوله بالسلاح الأصل أن حمل السلاح لا يكون إلا في الحرب ننظر كدقة العلماء رحمه الله أن حمل السلاح لا يكون إلا بشخص نشارب فإذا جاء هذا الشخص والعياذ بالله او جاءت هذه المجموعة حاملة للسلاح على المسلمين في أشهارهم او حاملة للسلاح على المسلمين في بيوتهم ومساكنهم ومحلات المتجارية فقد أعلموا الحرب على المسلمين فهي مصابة وان كانت لا تقل الحرب العامة لكن انظر كيف الشريعة نزدنا للذارة قلنا بله صلى من حمل السلاح من حمل عليه السلاح فليس منا لا يمكن أن يكون من المسلم أن يحمل على أخيه المسلم السلاح ولذلك بيّن النجس صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلوا والمقتول في النار والعياذ بالله فإذا هذا أمر حظيم ولذلك عظمت الشريعة حمل السلاح على المسلم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حمل السلاح على المسلم تشترطوا لكي يكون محارداً أن يحمل السلاح على وهذا كما ذكرنا على التفصيل يستوي فيه القديم ويستوي فيه الجديد والقاضي ينظر في الجريمة والحادثة ونعية السلاح الموجود فيها إذا كان يسترط السلاح نظر فيه حكم بكونه سراب وإلا لم يحكم بكون حرابه والصحيح أن التخويس بالسلاح وما في حكم السلاح واحد ومن هنا العصى لو حمل العصى أو حمل الحجارة نص من العلماء لأنها حرابه فقد يفعل الحجر ما لا تفعله السكين وقد تفعل العصى ما لا يفعله السيف ولذلك لا يختص الحكم بالسلاح المقصود عينا فلأنهم هجموا على حافلة وحمل كل واحد من حجر أو حمل شخص من الحجرة وهدد صاحب الحافلة أن ينزل أو المرأة أن, أن تنزل أو دخل على بيت وحمل معه حجر فهدد رب البيت واعتد على عرضه أمامنا يعني جهرة أو اعتد على مالي أو اعتد على حربة من حرماتي كل هذا يعتبر حرابة فضينا المصنف رحمه الله شراط السلاح والصحيح أن السلاح هو ما في حكمه سواء تصلح رائع والبنيان المال مجاهرة لا ترقة الشرط الثاني المجاهرة أن يكون هذا الاعتداء على سبيل الجهر والعلانية نسبا وخفية ولذلك من جاء خفية وشرب من محل تجاري او شرب من خزينة او من بنك او من مصرف خفيا فهو شارق وتقدم على حكم الشارق يشترط ان يكون جهارا والجهر يكون تحت القهر والتهديد فلو كان جهارا بسرعة يعني فطف المال من الرجل وهرب دون تهديد بالسلاح ودون هذا هذا مختلص ومنتهد وهذا ليس عن تقدم معنا بيان حكم منظر كذا الشريعة تفصل في كل جناية وجلينا بما يليق بها وتعطيها حقها وقدرها ومن هنا إذا كانت الجريمة بالاعتداء على المال سرا فهي سرقة إذا تحقق فيها شروط سرقة إذا كانت ألانية يفصل فيها إن وقعت ألانية تحت قهر ووقعت السلاح والتخويل فهذه الشرابة دينا المصنف رحمه الله أنها حرابة سواء كانت داخل مدينة أو خارجها وإن كانت جهراً أمام الناس ولكن ليست تحت وضعات السلاح مثل ما يقع الآن يعني الشخص يكون شريعاً يخطف من الرجل شمطة أو يخطف من الرجل محفظة أو يخطف من الرجل مالا أو كتابا أو شيئا في يدي ذا بينا ثم يفر هذا ليس بشارك وإنما هو منتهب ويأخذ حكم الانتهاب لكن لو أنه هدد وأرعده وخوفه فهذا التهديد قلنا إنه ينتقل أو تنتقل به الجريمة إلى الشرابة وفي العين يأخذ حكم المحارب الصرط العلماء رحمه الله أن يكون عنانية والمصنف رحمه الله يختار أن هذه الجريمة تقع داخل المدن في البنيان كما تقع في الصحراء كل العلماء متفقون على أنها لو وقعت في الصحراء خارج المدن وكانت على مسافة يعني بحيث لو صرخ الصارخ لا يسمعه احد ولا يمكن ان جاء مجاة او صغافة اتفقوا كلهم على انها حرابة سواء كانت في الصحراء البرد او كانت في البحر مثل قرصن البحرية باعتداء للسفن والبوافر التجارية واختطافها او اخذنا فيها تحت في وطأة السلاح هذا كله حرابة ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترق أن تكون في الصحراء وهذا هو الصحيح لأن الله سبحانه وتعالى أننا في الآية الكريمة ولم يخصك حكم للصحراء فإذا قلنا سبب نجولها في العرانيين وفعلوا هذا في إدل الصدقة وإدل الصدقة كانت بعيدة فجوابه أن العبر أتبعه من لفظ لا بخصوص السبب وثانيا أن العلماء لم يتفقوا على أن الآية المقصودة به العرميون ومن هنا يقوى القول بأن الحكم لا يختص الصفاء وبناء عليه فالاعتداء على الأموال في البنيان والمدن والاعتداء على الأعراب والاعتداء على الأنفس وتخويف الناس داخل المدن شهارا بحمل السلاح كله حرام مثلا لو أن جماعة في على الأموال هجمت على محل تجاري أشهر أحدهم المسبس أو سلاحة وقام الآخر بأخذ المال من الخزنة أو أخذ أموال الناس أو أخذ المال من مكان العرب من الدواليد ونحوها كما في المجوهرات ونحوها هي حرابة لكن لابد أن تكون أمام الناس مثل ما يفعل بعض العصابات تأتي وتنزل وتدخل في وضح النهار أو المحل وتمارس هذا العمل فهي حرابة وانتبق عليها حقما محالف سواء كانوا جماعة أو فردا يدخل الفرد المحل التجاري ويضع سلاحه على من عنده الصندوق ويقول له أخذ ذي المال هذا التهديد أولا أشهر السلاح ثانياً جاهرةً ولم يكن سراً فحينئذن نحكم بكونه شرابةً ما أنه داخل مدينة لأنه وقع على ملأ وحصل به خوف من الناس وحصل به أن نحارب جماعة المسيين وأفرادهم وكذلك نصدق عليه أنه حرابة كذلك أيضاً لو أن جماعة أو عصابة هجمت على رجل في بيته بقصة الاعتداء على عرضه والعياذ بالله فأسهر أحدهم بالسلاح وقام الآخرون بجعل الجريمة أو قام بعضهم بأجناء والعياذ بالله والاعتداء على الرجال او على الأطفال وعلى القصة لهذه الشرابة ولو أنها داخل البيت لكن هذا دخول وهدوم على البيت نصه على أنه يأخذ حكم الشرابة هذا بالاعتداء على العراب اعتداء على الدماء حقدوا على رجل عفادة اذاهم رجل وارادوا ان يضروا به فجاءوا جهرة امام الناس ومعهم شلاحة فهددوا الناس ان يردس احد او يتعرض احد ثم اخذوا الرجل وقتلوه هذه الشرابة الاعتداء على الناس الاول هو الاول اعتداء على المال شرابة بالاعتداء على المال الثاني سرابة باعتداء العرض الثالثة سرابة باعتداء النفس يستوي في المال أن يأخذه أو لا يأخذه المال مثل إكلاف الأموال فالإصلابات التي تدخل إلى المدن في وضح النهار وتحت وضعة السلاح تكسب وتخرد وتفسد الأشياء هذا يسمونه الإرعاب والخوف فهم يلدوا لا نالا ولا عرضا ولا قتلا وهذا النوت يعتبر الزناية على جمائة المشلمين بالتخويف والإرهاب وإدخال الرهبة والرعب تفعلوا العصابات من أجل أن تخشيها الناس تفعلوا في المدن وتفعلوا خارج المدن وخارج المدن تتصلط على أطراف المدن كالمزارع ونحيها فتقتل لا تقتل أشخاص المعينين مقصودين ولكن تقتل الأشخاص لأجل أن يخشى منها فهي تحدث الرعب وتحارب بإخلاف الرعب فمسألة قفتهم من المال في المال هذه ليست هي الأساس إنما العبرة في إشهار السلاح وأن يكون ذلك جهرة سواء قفدوا قتل الناس كما يحدث في قتل المعينين او احداث الخوف بالرعب عندهم او قصدوا اموالهم او اعراضهم فجميع ذلك يعتبر شرابه كله يعتبر من حرابه وآخر حكم الحرابة وفي دخولهم للمدن واعتدائهم على الاعراض واعتدائهم على الاموال واعتدائهم على الانفس او مجرد الاخافة مجرد الاخافة في الصحراء يقع باختكار السبل ذكرونه الظلماء رحمه الله أن يأتوا إلى الطريق التي ينشي فيها المسافرون فيكفون أثناء الطريق ومعهم السلاح لا يقتلون ولكن لا يسلحون لأحد أن يمر إلا بإذنه او لا يسلحون لأحد أن يمر حتى يدفع له بريدة هذا كله يعتبر قطع للسبيل وحراره وهذا الأصل الذي ذكرناه هو الذي تطلع لنعاني الشريعة وذكر بعض العلماء رحمه الله أن تخصيص الشراب بالصحراء ضعيف لأن الله لم يفرق بين الصحراء والدنيا وجعل الأمر راجع إلى محاربة الله ورسوله وثانيا أنه لو كان العرميين فعلوا هذا في الصحراء ونزلت الآية في حقهم فإن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى فإن إخافة الناس في المدن أعظم وقعا وأشد بلاءا وأعظم جرأة وأعظم فسادا في الأرض لأن إخافة المدن ليست إخافة الشبل الشبل المتازلين إخافة فيها نورا ما تحتملها الناس لكن أن يهجم على الناس في أقر دارهم وأن يحدث الخوف للناس في مدنهم وقراهم هذا كله أشد من ال ال الذي اتفق عليه العلماء رحمه الله وهي الجرائم التي تكون في الصحراء خارج البنيان وعلى هذا لا نحب مسافة ولا نحد مكانا بل ما نقول العبرة بي بيحمل السلاح على التشريف الذي ذكرناه السلاحه ما في حقنه وثانيا أن يكون ذلك جهرة حتى يتحقق في أنه مفاردة لله ورسوله يشتري أن يكون كما ذكرنا في البر وفي البحر وفي زماننا في الجو في اختطاف الطائرات بإشهار السلاح وسواء قصد أخذ مال المسافرين أو قصد الاعتداء عليهم أو قصد مجرد الإخافة ما رحمه الله قرروا أن مجرد إحداث اللعب في أمن الناس وطمأنينتهم أن هذا خروج ومحاربه من الله ورسوله اذا ما نشترط لا نشترط أن يكون الأمر فيه اغراء سواء كان الاغراء بطلب الدماء او الاموال او الاعراب من الشهوات والنها في حكم هذا الأمر ما كان بين الجميلتين وهي مساله الغيله ومساله الاستدراج ففي حكم المحاربين الشخص الأشخاص الذين يستدرجون لفعل الجرائم من المدن. فعلى قوج اشتراق الصحراء قرر بعض العلماء انه لو استدرج امرأة او استدر لفعل الزنا بها حتى اخرجها من المدينة ثم هددها وزنى بها او استدرجها من الناس في القوة واختطفها يسمى بالاختطاف الان. او صدر جسديا بفعل الفاحشة والعواذة بالله او رجلا لقتله هذا كله يعتبر حرابه والفائدة فإن إذا قلنا جريمة جريمة قتل جريمة زنا جريمة لواط يستبع حكم الجريمة الخاصة لكن إذا قلنا أنها حرابة يجد على ولي الأمر تنفيذ الحكم ولو شفع فيه أهل الأرض كلهم ردت شفاعته ولا يجوز لأحد أن يقف ويمنع من قتلهم على التسليل الذي نكرناه وصلبهم أو قطع يديهم أرجونا من خلاف يعتدوا على الأموال على التسليل الذي نذكره لأنها لأن الحق فيها لله عز وجل فالاستدراج بفعل الجرائم في زماننا إعطاء المخدر يعني اختطاف الناس جهرة وإعطاء المخدر حتى لا أورط المجنع عليه حتى لا يتحرك وأخلي أمام الناس اختطافه من بيتي أمام جيرانه تحت وطأة السلاح اختطافه من عمله ومكتبه أمام جملائي تحت وطأة السلاح وإخراجه من مدينة كل هذا يعتبر من الخراب لأنه وجد فيه حمل السلاح ووجد فيه المجاهرة وقفد به ما ذكرناه فهو في حكم الخرابة لأن شرطها قد تحقق فيه يقول رحم الله وهم الذين يعرضون للناس الناس هنا من ربه المسلمون ومنهم صرمة كالذنيين فالذنيين هو صرمة المسلم لا الاعتداء على ماله ولا على دمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذنة المسلمين واحدة يسعى بها أجناهم وهم حرب على من سواهما فالكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو من يقوم مقاما أو دخل كافر بلاد المسلمين تحت أمام من امرأة مسلمة وتحت ذنة امرأة مسلمة لا يجوز أن يتعرف له وذنة هذه المرأة كذنة المسلمين سائلين وفي الصحيحين عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه أمهاني رضي الله عنها وأرضاها وهو يغتفل وخاطمة تستره بذوب يوم الفتح فتح وقال من؟ قالت أمهاني قال مرحبا بأمهاني صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والأنفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقالت زعم ابن أخي وهو علي رضي الله عنه وكانت قد أمنت أحدى قرابتها من الكفار زعم أنه قاتل لرجل أمنسه فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمها فدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأمان مع أنها امرأة ولذلك نصف عليه وسلم على هذا المعنى فقال ذنة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواء وقتل الكافر المؤمن داخل بلاد المسلمين فيه وعيد شديد المبي صلى الله عليه وسلم ويخشى على صاحبه رضب الله عز وجل عنه عليه وإعراضه أنه يوم القيامة والعياذ بالله لأنه أخفر ذنك المسلمين ولذلك لا يجوز أن يتعرض بالذن والمؤمن والمعاهد فمن له ذنة من نسلم فذنة النسلمين واحدة فما نصر الله الله عليه وسلم على ذلك تقولوا يتعرضون للناس يشترط أن تكون لهم صرمة في دماعهم يتعرضون في دماعهم وفي الأموال على الشراط القطع السرقة يكون المال له صرمة على عن تفسير عند العلماء رحمهم الله قوله بالسلاح أن يكون هذا التعرض مصصوبا للسلاح نعم يعرضون للناس بسلاحة السحراء والبنيان قال رحمه الله في الصحراء هذا ظرف الجريمة والبنيان يعني داخل المدن وعلى هذا يرى المصنف رحمه الله وهو مدى من أهل العلم أن الشرابة لا تختص بالصحراء قدم الصحراء لأنها محل إجهاء وقال بالبنيان لأنها تابعة لذلك على الصحيح وديننا أن الاعتداء في البنيان أعظم من الاعتداء في الصحراء م? فيغصبونهم المال مجاهرة لا ترقة فيغصبونهم المال ذكر رحمه الله غصبونهم المال لأن كثير من قطع الطريق وإخابة السبل يقصد به أخر أموال الناس يغصبونهم المال لكن الحكم لا يختص في غصب المال فيصمن غصب المال غصب المال والاعتداء على النفس والعرب وحينئذ يكون من دقة المصنف أنه ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى وذكر المال وإن كان أخف من إخافة السدود لأنه ذكر المال لأنه أقل ما يكون في السدود طبعا الشرقة لأن فيها قطع لليد والرجل من خلال في الحرابة فذكر المال وإلا فالاعتداء لو أنهم قصدوا الأنفس تعرضوا للناس وقصد قتلهم هناك مثل بعض الجرائم وبعض المجرمين عاد الله وإياكم من شرهم وبلائهم وعاد المسلمين من فتن مفتنين وبلائهم يقصدون قتل الناس يعني يخرجون بالسلاح بقصد قتل الناس واشتباحة دمائهم يكون هذا عن شقد على المجتمع أو نوع من الإرعاب من المجتمع والإرهاب والتخويف له فهذا يدخل في الشرابة فالمصنف ذكر المال لكن هنا يخص التخصير صفكم بالمال ينتبه لهذا فقال يرصدونهم أموالهم هذا علم الكثير والغالب في الاعتداء ليكون من أجل الأموال يقع أيضا بالاعتداء على الأعراف فلو كان مثلا في منطقة يغشاها النساء او أماكن تجمع النساء في الأفراح جاء أشهر سلاحة عليهم تختطف امرأة أو فعل فعلا أو مجرد إصراء اشهاره للسلاح وإخافته لهم يعتبر من اعتباء على الأرض وإن من يفعل الجريمة لكنه يأخذ فكم على التصليل الذي سيأتي من كون ينفى من الأرض ويخوف كما خوف المسلمين وسيأتي إن شاء الله دوال عقوبة كل جناية واعتباء المصنف المقصود أن المصنف لا يقصد تخصيص الحكم بالاعتداء على المال وأن الاعتداء على الدماء بالقتل والاعتداء على الأبساد بالضرب والاعتداء للسوآت والأعراض بالانتهاك والفعل فواحش كل هذا يعتبر من الاعتداء ولو سلم من الاعتداء بحيث تجرد الفعل وصار محظ تخويش فإنه إرهاب واعتداء على أمن الناس وهذا يعتبر جريمة وله عقوبة أيضا في فد إفراضه مجاهرة السرقة مجاهرة هذا الشرط الثاني الذي ذكره يكون جهارا لا خفية لا سرقة لأنه لما كانت الجناية على المال إذا كانت خفية فإنها سرقة قال لا سرقة لا لأنه لا يشمل حد السرقة فالشرق لا شكم خاص فلو أنه اعتدى على المال خفية فإنه يخكم بكونه يحب السرق ولا يخكم بكونه يحب شرابه نعم فمن قتل مساكنا او غيره كالولد والعبد والجني وأخذ المال قتل ثم طلب حتى يشتهر قول <تصفيق> رحمه الله فمن من هذي مو سيغى العموم والمجرم في جريمة الحرابة اشترض فيه اول شيء ان يكون مكلفا بالغا معاقلا فلو كانت هذه الجريمة جريمة الحرابة من مجنون رفع الشلاح وهدد فهذا لا يقام علي حد الحرابة لانه مجنون وغير مؤاخذ ولو كان صبيا فإنه أيضاً لا يقام أي حد الحرابه لكن لو اشترك الصبي مع البالغ والمجلوم مع المكلف غير المجلوم العاقل فهل هذا الاشتراك شبهة يفقط الحد عن الشريك الصحيح أن اشتراك المكلف مع غير المكلف لا يفقط الحد عن المكلف وأن هذا لو فتح بابه لاستطاع أهل الجرائم أن ننفذوا جرائمهم عن واسط بواسطة غير المكلفين فلو قال قائل طيب وجد المكلف شبه نقول لا غير المكلف شبه نقول غير المكلف كالآلة فلو أن مكلفا أمسك حية وأنهشها بشخص فقتلت الحية نقول إنه قاتل فهو الذي أغرى الصبي وهو الذي دفعه وهو الذي حفزه وردنا هدد الصبي أن يخرج معه ولردنا أغراه وهكذا بالنسبة لضعفه وأذفي بالنجنوب حتى يطيعه كل هذا وقد تقدم معنا في باب القتل الاشتراك بين المكلف وغير المكلف لا يشتط الحد عن المكلف ولذلك ال الذي عليه العمل أنه لو يشترك السديان مع البالغ وفي ماحف بالغ فقط الحد عن السبيان وأدبوا بما يعني يتناسب مع سنه لأن فيهم المميز وغير المميز وفصلت السبيان ولا يعني هذا أن نطلقهم هكذا وعندما ننضر فيهم ومن كان منهم مميزا له حكم ومن كان غير المميز له حكم وأمنا بالنسبة للمكلف فإن الحكم أنه يقام عليه حد الشرابة ولا موجد لإسقاط الحد عام ليس عندنا دليل على إسقاط الحد عام فكره شريكه غير مكلف لا تأثير له في مؤاخذة الشرع لهذا النوع من المكلفين وعلى هذا فإنه لو اشترك, اشترك, اشترك من يسقط عنه الحد ومن لا يسقط عنه الحد وجب الحد كذلك أيضا قول من يشمل النساء فلو أن عصابة من النساء اتفقت على جريمة اكثرابه فالجمهور على أن النساء يطبق وينفذ عليه حد فرابة كالرجال وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ظاهر رواية عنه وإن كان بعض أصحابه قد قال بقول الجمهور كالطحاول وغيره وضيّنوا أن المرأة والرجل ألا حد سواه وعليه فإن النساء يقام عليهم حد فرابة كالرجال ومن هنا قال مصل الثمن وشمل الذكور والإناث وشمل المكلفين والمرأب بقول من كل المكلف الملتزم وهو المسلم او المعاهد أو الذي المسلم أو الظن الذي التزل بأخكام الإسلام قال رحمه الله فمن فمن منهم قتل مكافية فمن منهم قتل جريمة الشرابة تختلف بحسب اختلاف الجديدة وهذا في التفصيل عند العلماء رحمه الله يسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يبزقنا الصواب وأن يرهمنا حق فيما اختلف فيه إنه بيذالك ورقة برعين الله تعالى أسأل الله إليكم طبيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر طبيلة الشيخ يقول السائل ما الفرق دون الشرابة والغصب أسابكم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد فكل من حرابة والغصب فيها مغافظة ومعافظة ومغالبة الشركان في هذا النعنى كل منهم يقعر المجن عليه للوصول إلى جريمة من أخذ المال ونحن ذلك لكن الفرق من وجوه. وجه الاول ان الغشب يكون في الاموال يجيبء برعا نظهنا رحم الله والخرابه لا تخطف في الاموال كما ذكرنا تكون في الاموال وغير الاموال ان الغشب ليس اعتداء على النفس والخرابه كذلك فيها, فيها اعتداء على النفس ليس كذلك بل فيها اعتداء عن النفس وهذا راجع ايضا من فرق الاول ثالثا ان الخراب فيها تهديد بالسلاح والغصب ليس فيه تهديدا بالسلاح والرادة أن الغصب في كثير من الصور يكون في نوع من الشبهة يعني الجار يأخذ شبل من الجار يقول هذا حقي ويكون في نوع من الشبهة ونوع من الاحتيال ونوع من ال قد يكون شبهة حتى بالنسبة هو يظن أنه حقه وهو في الحقيقة غاصب بمال أخيه آه... هذا من أهم ان فراره الغصب لا ليست في عقوبه بالحد وانما فيه التعذيب الى ابد والحرابه فيها عقوبه وفيها حد مقدر هذا من ناحيه الاثر الغصب يسقط بعفو المغصوب منه الحرابه لا تسقط بعفو من المجني عليه وان المجني عليه قد سامح فانه لا يسقط الحد الغف يجوز ويستحب العفو عن الغاصب ومسامحته لعظيم الأجر قال تعالى فَمَا أَفَوْ أَصْرُ حَدَرُهُ عَلَى اللَّهِ الحرابة لا يجوز بالإنسان أن يتنازل في عن حق ولذلك حتى شيخ الثام بنتين رحمه الله يجنع على أن المحاربين لا تجوز مسامحته يعني ما يقول الله عفوه عنه لأن هذا أمر عظيم جدا حتى ولو عفو قلنا لا يعتد بعفوه لكن يقولون من ناحية المكلف نفسه لا يرجز لها لكن في الغصب يسرع له ذلك بل يشتحب وهذا فيما يظهر من بعض الفوارق بين جرينة الغصب وجرينة الحراب والله تعالى أسردت من الله خبيرة إذا كان المجن عليه ينلق شلاحا وغلبه الجاني فهل يكون الجاني محاربا أيضا العدرة بوجود الفعل المجاهرة وحمل السلاح بغض النظر أكون المجني عليه عنده سلاح أو ليس عنده سلاح فقد يكون عند المجني عليه سلاحان ومسلاح واحد ولكن أمامه عشرين واحد مسلحين ماذا يفعل فقد يكون عنده سلاح ولكن لا يستطيع أن يتحرك لأن السلاح على رأسه فإذا المسألة تكونوا محصن لنفسه أو عنده ما يدفع لا يشفط الحرابة الحرابة صدوك إجرامي وذريمة وانبعاث للأذية والضرر يستوي فيه أن يكون المجنى على قادر على الدفع أو غير قادر على الدفع ومن هنا يكون حرابة ولو كان المجنى عليه مسلحة فالثالث المنفذين في الشيخ يقول السائل إذا سمعنا الفتوى في الدرس هل يجوز لنا أن نقول قال الشيخ فيها كذا إذا سألنا أحد هسابك الله هذه المسألة تُعرض عند الظلماء بمقل الفتوى مقل الفتوى له سورتان الصورة الأولى المقل الحرفي للسؤال الحرفي أو المشابه فإذا كان الذي سئل عن هذا الشيخ هو الذي وقعت أنه المسألة خارج الدرس أو ينقل حرفيا فتوار وليس مجيدا عن شعال يقول جلست الدرس وسمعت الشيخ الشيخ يقول كذا وكذا هذا عبدا بخصه العلماء وأجازوه و... ويستحب للإنسان أن ينشر العلم ومن أراد أن يبارك الله له في علمه فليحفظ ما استطاع ويكون وعاء خير كما نسمى بيه صلى الله عليه وسلم بالأرض والقيان التي أنشتت الماء وأنبتت الكلأ وشرب الناس منها وأكلت الدواب من الكلأ فهذا حال أعظم الناس انتفاعا ينتبع بالعلم في نفسه ثم يبلغه للغير وهو السمة في العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذا أول شيء ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعنهم يخبروه الرجوع للناس أي شخص يجلس مجلس علم ويصنع فيه آية أو حديث أو علم يمتفع به ينشره ويبينه للناس وإذا نشرت العلم اصططع نفسك مسؤولية عظيمة وإذا لم تنشره لا زال أمانة تنزيح نفسك حتى تبلغه وهذا معنى قوله ليبلغ الشاهد منكم الغائد فمن جلس من مجالس العلماء ووجد الشكم ووجد المسائل او الفتاوى ينصر هذا بين الناس إبراعاً وإغباراً إلى الله عز وجل خاصة في المحرمات والمنكرات والحقوق والواجبات فالأمر أشد والمسؤولية أعظم تقوم مثلاً جلس عند الشيخ فدياً أنه يجب في الكذا أو يحرم في الكذا هذا واجب على المسلم إذا كان النقل لفتوى أو كان النقل بالمعنى فتوى تشيه الفتوى التي قيل في الشيخ أو كان النقل لم ينقل حرفيا فالحال الأولى ينقل نقلا مجبردا ليس مقابل فتوى يعني منصد وقال سمعت الشيخ سؤل عن مسألة فذا وكذا فقال فيها كذا وكذا مجا يجيب وهي احتل فتوى جواب لسؤال فهذا مرخص فيه كما ذكره وهم سن العلم وهم استحب لكن أن يأخذ الإنسان فتوى في مسألة ثم يسمع سائل يسأل مسألة فيفهم بحسب سهم وتقدير أن المسألة التي في الدرس هي المسألة التي تشبه تشبه المسألة التي أمامها والتي يسأل عنها فهذا شدد فيه الظلماء رحمه الله يشترط أن يكون عالماً في المسألتين هل هنا في حكم المسألة الواحدة أو مختلفتان فإن شك وجد عليه السقوط ما ينطف حتى لا يخلط يقول بشكالي ببج الشيخ يسأل ما هي مشكلة لو قال قال كيف يكتم العلم يقول في كتناء هذه مخاطرة لأنه لربما كان المسؤول أن الآن غير المسؤول عنه الذي أجاد حفظة الفتوى عنه فلذلك لا يجيس من هذه الحالة أن ينقل الفتوى إلا إذا كان ظابطا بالسؤالين عنده طالب علم بعض العلم من خلال التجربة والجلوس مع العلماء والمشائخ تصل عنده ملكة ودرجة من الفهم والرعي ينيز بين المشائب لأنه من طلاب العلم من فتح الله عليه في, في فهم منهم من فتح الله عليه في فهم عبارات الهلماء في المتون ولكنه لا يعرف الفتاوى ولا يحسن نقلها ولا يحسن الإشتاء ولو طلب من أن يدرس كتابا لأبدع وأجاد وفتح الله عليه في ذلك ومنهم العكس لا يحسن شرح ولا يحسن تحيير العبارات ودوان معانيها ودلالاتها ولكنه ما إن يسمع سؤالا إلا وضبطه ولا يسمع جوابا إلا حرره فعنده ملكة في فهم الفتاوى وكدد بعضهم عنده شغف يسمع الفتاوى ثم يقرأ السؤال مرتين ثلاثة ويحدد أناصر السؤال ثم يحدد أناصر الجواب ويكثل من قراءة الفتاوى المتقبلين بالأخص المتقبلين لأن فيهم انضباط في العبارات وانضباط في الفتاوى لأنه تصل عنده هذه الملكة التي يغلب معها ظن السلامة يغلب معها في ظن السلامة يجوز له حينئذ إذا غلب على ظنه أن هذه المسألة هي المسألة التي يسئل عنها مثل الشيخ مثلا لو أنه أيام طلبه مع الشيخ فنع الشيخ يسل عن المسألة ثم شئل عن المسألة مشابهة لها وهو يعلم أن الجواب واحدة فإن حينئذ ينقل جواب شوخه وسواء أسنده أو لا يسند لكن عن علم ومعرفة فهل نقل للفتوى محرّض عنده ملكة يفهم به السؤال وموارد الفتوى ويفهم به الجواب ومقصود ومقصو من الجواب فحينئذ تغلب أو يغلب على الظن السلامة هذا يجد في النقل أما المحفوظ عند العلماء رحمه الله كشفيد في نقل الفتاوى وعدم قراءتي على الناس خاصة إذا كان في المسائل الدقيقة مثل المسائل البيوع مثل المسائل التي فيها تفصيل أما المسائل الظاهرة المحرمة <تصفيق> التي ما الله عنها ورسوله وفيها فتاوى مثل فتاوى تحريم المحرمات من الزنا والخمور ونحيا من المحرمات الظاهرة والعبارات فيها واضحة والمسؤول عنه واضحة حتى للعوام الناس هذا نبس لحكايته ونشره هذا النشر العلم ويرجر الإنسان على ذلك وهم أن ينبه <تصفيق> على أن طالب العلم ينلغي عليه أن يخدص على البركة في هذا العلم فأعظم الناس بركة في العلم أعظمهم نفعاً لذيشيني وأعظم الناس بركة في العلم أعظمهم جمعاً له وأملاً به ودعوة إليه ومن هنا قال الله عن نبي من عنديه وجعلني مباركاً إلى ما كنت فما درك النبي إلا بالنبوة والنبوة في خير كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك فضرت النبوة وضركة العلم نشره ولذلك أمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يظلغ ما أوحي إليه وأن يظلغ ما أنزل إليه وهذا كله يحكم على المسلم أن يحرص على نقل علم العلماء وليس شرق أن يكون في الأجوبة والفتاوى فعلمهم لا يختص لذلك وإننا نعيش من الجوانب عديدة خاصة فيما تعلمه الحاجة إليه الله تعالى أعلم سدودة الشيخ هل يجوز أن يدعو المصل بلغته في السجود إذا لم يعرف اللغة العربية أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن ولاه مما بعد فيجوز للسادب أن يدعو بمسانه وبالعربية وذلك لأن المصوفة عما نتفي شرعية الدعاء كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السجود تجتهد وفيه في الدعاء فقل من أن يستجاب لكم ولم يريد اشتراط أن يكون عربيا إنما يكون الاشتراق العربية في الأذكار الخاصة كالتشهد والتكبيرات والتسميع والتحميد ونحوه مما يشترق به التعيين فأما بالنسبة بالدعاء والصحيح من أقوال العلماء رحمه الله أنه يجوز للمصلي أن يدعو بلغته ودسانه والله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة الشيخ امرأة تسأل وتقول هي تسوم وتصلي ولكنها لا تفس بأنها تصلي وأيضا تسوم ولكن لا تفس أنها صائمة فتخطر هذه الصائمة ولو أذندت جندا توقفت أن كل عملي صالح نرجو التوجيه أسابق الله هذه الأخت نوصيها ونفها بتقوى الله عز وجل وأن تتحرى الحق والصواب ويسمى الصواب هذا الاعتقاد والغلو في العبادة أن لا تحسب نشها في عبادة إلا إذا شعرت شعوراً تاماً كاملا من هذا الذي يصلي صلاةً تامةً كاملاً من هذا الذي يصوم صياماً تاماً كاملاً كذل الله جبر كسم عباده وتكميل نقصهم ورحمة ضعفهم فعلى هذه الأمى من إناء الله أن تتق الله في عبادته على ربها وأن تشدد على نفسها فإن هذا من الشيطان وصلي فإن حضر قلبك في الصلاة ففضل من ربك عليك وإن صغلت أو ذهلت عن بعض الصلاة فلا تقطعيها بل أتم الصلاة وإذا كنت في آخر الصلاة فتندني على ثوات ما فات من الخشوع يبلغك الله الأجر تام كاملة وبهذا تغيظين الشيطان وتقارين أدو الرحمن فإن الأبد الصالح إذا حصل منه ذنب حصلت منه خطيئة فقال خلاص أنا مان من الصالحين سأترك طلب العلم سأترك مجالس الصالحين ويأتي الشيطان يقول له كيف تجس على خيار وكيف تجس وأنت سنتك طيب وأنت تفعل, وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل فهذا كله من تخذيل عدو الله قاتله الله من تخذيل عدو الله الشيطان <تصفيق> الذي قعد بين العبد ودين ربه والله أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم يا إنكم من تبلغوا ذري فتضروني ولم تبلغوا نفسي فتنفعوني فالعبد يبحث عن مرضاق الله عز وجل فإذا حصلت منه الهمة أو حصل منه التقصير نجم والنجم بعد المعصية والنجم بعد ثواث الطاعة يبلغ العبد الأجر كاملا وبهذا يفشعد والله على وجهه ويقتله من الغير حتى أنه لربما كرر هذا مرات فلا يعود الشيطان إليه لأنه يجده يربح كلما جاء وأقعض ناصر ندم ندماً سابقاً واستكى إلى ربه من أفعد اللحظات وأجنبها أن الإنسان إذا أصابته الهنة والذلة فانكسر قلبه وذلت رقبته وفاضت بالدمع من خشل الله عيناه وقال رباه رباه اللهم إني أشتغفرك وأتوب إليك فرح الله بتوبته فرح الله بهذا الشعور وبهذه الإنادة وبهذا الإقبال ونادع في ملائكة قدسي انما عبدي ان له ربيا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفر لعبدي ماذا ها الذي تريد المراه ماذا تريد هذه المراه اتريد امراه كامله لا نقص منها في عبادته او ان امراه اتمت عبادتها فكان نظرت في الدنيا لو كان كل من يصلي صلاته تاما كامله وكل من يصوم صيام تاما وكاملا والله لا تغير وجه الأرض وكانت العبادة من الناس تامة كاملة لرحمهم الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء والأرض كلنا تحت رحمة الله عز وجل وكلنا تحت لطفه وبره وإحسانه يقول صلى الله عليه وسلم لي يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا انا من يدخل أخدكم الجنة بعمله يا أنت الله عليك أن ترفقي بنجحك وأن تتقي ربك وأن تترك الخير ولا تجهدي بل إن تسلط الشيطان على المطيع بعد طاعته قليل على أن فيه خيرا وأنه يلتمس منه مراطم الضعف فقتل أدو الله عز وجل بغيظه وأصبه في مقتله بالتوبة الصادقة لنا عز وجل. ما رؤي الشيطان أدهر ولا أحقر منه مع العبد مثل ساعة التوبة ما من عبد يتوب إلى الله عز وجل إلا كانت ساعة حمق وعوض على عدو الله إبليس هذه الساعة المريرة وقاتلة حينما يجد العبد يفعل المعاصي ويذهب ثم يتوب إلى ربه فيربح فيما لدته أمه التوبة الصادقة ليس على هذا الزرعة على المعاصي وليس معا هذا الاستخفاض المعاصي لا تبدي بكل الأسلام على أن لا الله عز وجل فإذا وقع منك شيء من المعصية مباشرة بعد المعصية أحسنت الرمّ بالله وأقبلت على الله وصدقتي مع الله عز وجل وأرشري من الله بكل خير نبّئ عذابي أني أنا الغفور وظفين لكن وأن عذابي هو العذاب العمين بد من الجمعة بين الغضة والرهدة لكن الرهدة لا تصل إلى درجة ترك الطاعات فهذا خوف كابد وخشية كابدة الخشية التي تحمل على كمان الطاعات خشية صادقة والخشية التي تحمل على حسن الله بالله عز وجل مرفوقة بالرجاء في سبحانه وتعالى خشية صخيصة على منهج من الكتاب والسلم يرجون رحمته ويخافون أذابه وهم جناحات سلامة للعذب ولكن أن تكون شدد في ترك الطاعات والإعراض عن الله عز وجل هذا قنوط من رحمة الله والعياذ بالله وسوء ظن بالله ومن أحسن الظن بالله كان الله إني حسن ظنه بل الله كريم وأكرم سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم سبحانه وتعالى ليس كريم بل أكرم سبحانه وأفعل وأكرم تدعى لبالغ الكرم منه سبحانه وتعالى لننص هذه المرأة وننصح كل نسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل ونسلق الرجاء الله عز وجل ومن أحسن ظنه بربه رجع له الخير في دينه ودنياه وآخرته والله تعالى أعلم شكرا الله بعزيك وجلالي أن يمدنا وإياكم بعوني وتوفيق وأن يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم رب.